Ashab-ı kiram radıyallahu anhuma ve bütün müminlerin duası. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena zalemna anfusana, ve illem tağfir lana ve terhamna min al khasiri. La ilahe illa anta sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Hasbunallahu ve ni'mel vakil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufraneke rabbena ve ileyke al masir. Gufraneke rabbena ve al masir. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله عدد كلماته لا إله إلا الله عدد خلقه لا إله إلا الله زنة عرشه لا إله إلا الله ملأ سماواته لا إله إلا الله مثل ذلك معه والله أكبر مثل ذلك معه والحمد لله مثل ذلك معه استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعدد كل استغفار استغفار به المستغفرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعدد كل تسبيح نسبح به المسبحون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعدد كل تحميد حمده الحامدون الله اكبر الله اكبر الله اكبر بعدد كل تكبير كبره المكبرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله <تس"> لا إله إلا الله بعدد كل تهليل هلله المهللون الله أكبر الله الله الله بعدد كل ذكر ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي